فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ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 تَذِلُّ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ حَدِ عَنْ م حاجِزين وَإِهُ لَذَكِةُ للِمَُّقِيين وَإِا لََعَمُ أنن مِنْ كُم مُكَِّبِي وَإِهُ لَحَوَةٌ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 وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمِهْنَةِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِنَبِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا